حتى إذا أذخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويُدخلهم الجنة عرفها لهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم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 وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك؟ وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك وكأي من هي أشد قوة من قريتك التي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 ولهم فيها من كل الثمرات وغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار وسق ما أنحمى فقد طع أمعاهم ومنهم من يستمع إليك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 فاعلم أنه لا إله إلا الله، فعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لدم وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم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 ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألن يخرج الله أضغانهم ولو نشأ أول أريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل وأنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل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 يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فليغفر الله لهم فلا تهنو وتدعو إلى السلم فلا تهنو وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون فلا تهنو وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم.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 ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني والله الغني والله الغني وانتم الفقراء